طِرَاعُ, طراع, طراع الأسى، خذوني <تصفيق> خُذوني، خُذوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشقني. للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا إلهي مرة أخرى عدني ليسعي بالدم القاني ورودا ورودا لقد ألفيت وعادا منك حقا ومن أوفى من المولى عهدى ففي الحقين لم يحجم فتانا وأهل الغارب قد جاءوا حشودا, حشودا سلو جمع المغول وقد تولوا لو بيوم الزحف في الدنيا شرودا إذا الشاش لم يصنع سلاما فلن تأتي الحقوق ولن تعودا فهيا للنفير ولا توانوا أبيد الخصب لا تبقوا جحودا أبيد كل أكباد وقودا خذ القرآن نبراسا ونورا إلىه الناس يمنحنا, الصمودا. ونورا إله الناس يمنحنا الصمودا. الصمود الناس يطالوا تجتاز الحدود إلى العلياء إخواني يضيرو بدو الساحات للهيجا ورودا بدو الساحات للهيجا ورودا أذيقوا جيش صيون المنا ولم ألمح بدنيانا اسودا فضموا الصف يا قومي وأهلي ولا تذر في الأقصى يهودا ولا تذر في, في الأقصى يهودا أدوني للمعارك كي يجودا بنفس تعشق الأخرى خلودا إلهي إلهي مرة أخرى عدني يسقي بأسقي بالذم القاني ورودا إلهي إلهي مرة أخرى عدني يَسْقِي بِالدَّمِ الْقَانِي وَرُدَا يَسْقِي بِالدَّمِ الْقَانِي وَرُدَا يَسْقِي بِالدَّمِ الْقَانِي وَرُدَا قِرَاعُ الْأَسْنَنِ